إن كان موجوداً الأغلى فإختيات الأرض. فإنما كان كذلك فإنه يجلئ بأخراجه برقى ليكون أفضل ولو نعود وجودها لأنها الخزة. إذا <تصفيق> فاصل الله waarom je ons alleen bijna een om een te en naar Deze stof van je huis is niet zoals het is. In de afgelopen jaren zitten we in de rij. Er staat er een aantal mensen in de rij. We leven in de stad rijden en gebieden. En de من لا نراها نراها هنا على الرواد اا دوران يومين بالضبط سنتساءل على من قال كيف ولكن لا عندما وجد عليه قوله دهي ما عنده حتى كان يعني كذا صار ذلك يتصور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 en denk erop in je arm. Want je kunt het zo aan je overzien. En het zo aan je overzien. Want je hebt het zo aan je overzien. Want je hebt het zo aan je overzien. Je hebt het يعذبك الله نفع ثم يخلص ثم وصار قهوان يتعطف عليك بركاته عاجل جهه جهه وهي قم فهذه فهل ترى اعطيت الله ثم اخرجت عاما كون تمام الدنيا ولا حاجه له ثاني ولا حاجه منه لا أعطي أنها شخصة. ما ذكرتوا كلاما إليها. هي عدميات إليها. إذا لدينا خلاف الحاوي. قدير لئنا الصحابة وهو خاشق من خلصة. فليسترطا إلى أكوة المخرج من الزنار في طاوان. قاعد الجئ Yeah. Wow. Maar ik ben, het ben een ومع الله أخمي والأمان من اليوم نحن بها ولجت أنها رواية إن في المرضى وعلى شرم بلد من الجائر من خلق وأنها مجد ولكن الله لأنها قالت إن الوقوفة وعلى طالعه وعلى طالعه وعلى طالعه وأنها فريعة de van de regio's van de regio's van de de ولكن عندما ذكر اكثر من يسوع اذن عن قالوا ان الله بالطعام هو الحفظه لان الذكر هي الطاعه قالوا اذا نفعني بك الاطعام والله الطاعه بالبطل كانها ايضا من الحفله الشرعيه طاعه لان ذلك نصر. نصر ويخرج ذلك مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كدره ودخل وضع الله لأنه أسبه بالمنصوص عليه ذكى ناوله، لأنه أسبه بالمنصوص عليه ذكى ناوله. لا لا الشهيد، إذا عبد خيره يخرج منه غاية، ما هو مقتصر، ولكن قلنا يا رجال لا أفهمك، كلها طبقات heeft een hoofdtelegraaf, maar ik heb, terwijl ik niets te doen heb, is ik niets te doen heb, terwijl ik niets te doen heb, terwijl ik niets Als het heb, terwijl ik niets te doen heb, terwijl ik niets te doen ik لأن الشخص الأفضل ميحل الجهنة في تفجمه لأنا أقول إن الأفضل ينظر من الجهاز الأبنى وعليه هو مبتع في تحيئة فأنه من أفضل ولكن كانت سبحانه كانت لا يحضرون السبب فالعنف تحضر مواجه بهذا maar je kunt het in de En وأيضا الجماعة فطرتهم لواحد النص عليه و به قال مالك وأفقاد الرأي و المنذر المنذر الواحد فطرته لجماعه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافه لا يبجئ إخراج قيمته في الزكاة سواء كانت المواشي أو المعشرات لمخالفته النصوص ويخضم على الشخص شراء زكاة وصدقته ولو استراها من غير من أخذها لحديث عمر لا تشتري ولا تعد في صدقته وإن بجره بجرهم فإن العائدة صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه. قَالَ <سؤال> لَهُمْ يَا قَوْمِ إِنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي لَآيَاتٍ فَأَرْسِلُهَا مَعِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنذِرُكُمْ نَارًا تَغْلِي لِلْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَا أو زباةً أخايةً من خالات الأولئة أو سنة المهورية فإرطاءه يبطينا فيه الجئاً وشاهد قالوا وَلَئَنَّ الْقَفْدَئَنَّ عُلْهُ قَوَائِيْنِ وَإِذَا أَسَتُمْ صَدَقَاتٌ جَدِيَرَةٌ مِلْأَجَلِ وَأَتَاهُمْ أَسَدَقَاتٌ كِينَةً فَحَصَرَ بِهَا أَرْضِنَاءٌ وعملوا طيباً لأن تخطير هذه الأطلاف إذنما كان لكدة هذه الأذائكة من الصحاب في أهل النوع كان عادتهم أجد من الصحاب لأنهم قمت بغضي فإذا جاء وقتهم لا تستدعاً عادتهم إليه <سؤال> ذا إذا يبطى عهن السيمة هجئاً وشابه فاستاهل عليك عباده المسجدين المالك أستاهل غالك وحذلوه الى إلى منها لفذلية الذي هم رفضها ومنها بجره لكي أنه في, في الوجود التي يقل بيها الذاقير الصحير الذي ذاتره الشديد فإنه إذا أخذ الذكواس التي هي أطلمة كان مستغنياً عنها فهو يديرها لنصر في مسيعه إليها لأجل أن يستغير بها أحاجات القطرة فإذا اعطي أطينة عيناً تستغيرنا لنصرها فأنت يقولون إن تستغير بها ستحترها نطعاننا الآن في مئة يرضى عليك الضائر والضائر إلى المحارك أنت توقيها لهذا من هفية يزيرها من هفية مثلاً لها نعليم أو لتنعليم فأتونك أعطيت لأساليها من هفية ولذاته أولا من كونها تعطي سلامها بهذا السعجل الذي واجهها ليس ثلاثين أو عشرين عنه هؤلاء وفاصلت حجتهم إنما هي شعليلات. وعندهم هو قالوا لا تجوز تجو ولا تجزي. ما دامت الثل أعيان الموجودة التي هي الأطعمة. فلا يجدي اخراج طيبه وذلك يوجد ادرس اي قص النبي عليه الصلاه والسلام على اهل الخدم او على ما يقوم مقامها هذا نبي وثانيا القيمه الموجوده لاهل النبي صلى الله عليه وسلم تغفر الجراهي والجنبية ولم يؤثر إلى أحرار يطيرها لأنها جارية لقال غضرر فلا تتنفع عن كلا أو كلا فلما تنفع أحكمتها ذل على أنها لا تجد أحرار يطيرها هذا وغلل ذكراء لأهل جنهور العلماء لأن إذا أحردنا فيه مثلاً سيكتهد هذه الصفقة ولم يرهم لها أهل وستجعب لأنه إذا كان لآخره ونضاعه ستكون لتصدقون الذين يحضروا مصفقة في سياراتهم ويصدقون لها أهل المستحقين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 يا رب هو يعلم صدقه وقال له لقد جاء ان هذا فاعلنا صدقنا وتصدق يا لكني قدما هذا وقال له ان لله لا هذا ولا لهذا الذي هو هذا التي هي من سوائل هذا الجاه الدنيا هي تتسمى ب اسماء من سوائل صدقه الله خيره في الدنيا فيظهره هي خاروا على أنها ان وحتى يأخذها من شأن جاهلاً بها فإذن كما نشى صلح هناك بعض من العبد الذين يتبعوا ولكن عندما جاء صلح الناس وما أكثروا تلبعا تلبيرهم يعونها وما أكثروا تمن يخرجها يتبحوا وقالوا ما يخلنا نعرفها فصالح يخرجونها لو كانت صدقة للنقود لو كانت أهبعناً ما استحبت فالسالة على هم يحيط يقول يتهم ويحظيها لنظر بهم يتهم ولا يكون لها أهلا ولا يكون لها سهرة ولا ينتج لها الجاهل ويساقهم بسائل الفضاقات ولا يدون أنها فضاقة سطل ولا تقلون أنها مكاتنافق وأنها تطوع فساق هذه الشعيرة التي هي شعائر الاسلام dat de heilige waardigheid van de heilige is, en dat hij de heilige is, en dat hij de heilige is, en dat hij de heilige is, en dat hij de en dat hij de heilige is, en dat hij de heilige is, en Sowaarom kan het zodanig dat het een is of een totaal verhaal is. In de zin van de zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde zesde هذه أيضاً الدمورة لأنها لا تجد. لا هي المعطبات ولا هي المواجهة. لكي لا هي نكاة النبين عن نكاة العرب لأقلون نكاة الجيد. وإستذنوا لذلك أنه الله صلى الله عليه وسلم غينه وقال ولن يكون أول شوقيبة وهي ما سكير للنعم الشيء وإستان يأتي نفس الحساب ولن يكون شوقيبة وفي لأنه توقع له الذكاث النواهي يقول ان إن شاء في الشعر ولن يكون أول شيء وللعنه لا قد فلأن نترك أنه من حاجة جاله الأذنة وذلك يجد أن العمان غير سياراته يشق عليه أن يتوق الجواب وإنه ملأتوا إشاغة مثلا وإشاغة مثلا وإنها قتل مثلا يقوم عليه فنزحة فأدعه توقع جائمة لأجل التحقيق حتى يجدوا من هو أهل لها فيلقوه من تلك الحكيمة والتدول بأنه عليه الصلاة والسلام الراحة أو جعل جبران من النقوط جعل الجبران إذا اذهبتنا لدينا السنين جعلوا ويجينا لحظة أو كاتو فلما انتظر الظراحة من الحكيمة جل على جراز يحوى لحظة فاذا فإذا هذا لا يتريعون به أن نعشي أن الحبوب والسناف فلنرد حيثاً أنها لا تخرج منها كلها بل تخرج من العيش وذلك يجعل من المساقة في حلبها حتى لا يستهل العيش سيارات من نحنها إلى أن يجدون جمال الكهارين ليس لهم حمين نعشي هذا من نهاته ومن نهاته العيش أنه لا ورد نهاته يستدن لهذه كالذب الله للإرادة على رهينة الأرواق لنظرنا تفجير النسلة الثانيه وهي الشراء الخلفة هذا هو الدليل عليه التنسات والعق كما تنغلق أصل الله أنه الله عنه أحمد الله عنه يقول الحمد صوريًّا الله سنبع بعض الذي هو نسوه عليه ولم تأنيه بأعلى روض مخفضاً وسعى نستجع النبي صن الله عليه وسن النبات لا تستره ولو من بالدرهم ولا تعده فضاك تشعه للتشعين الغاربه لبسيك غاربه الطجة صوته راى انسانا يقول انه سيجاهد عليه وسينتبعني شكر الخير فاحذر له عليه وقال هذا المقل فلا يدك عليه فهدر عليه وجاهد عليه ونتبعني لذلك الله ينزل من اهل الخير فاضاعه ولم يهل حقه الله لذلك فاولى له مركه وانه اهل الامثله أرضاً يستريعاً من مدى الطاهب ونعيه حكيمة أهل السكاء الذي لا يجب من الإنسان الذي يستريع صدقته حتى كان ذلك ذَلَكَ أَمَّا سَوْقَرْدِكُ وَلَمْ يَتَفَقَلْهُ لذلك لو تفدت على الإنسان يوم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 فكأن منك تتعلقت بتلك العين التي أخرجتها من, من النار فأردت أن تستهدها ونالك هذه هي كل من منك التي تتعلق بالصدقات وأن تتعلم أن المنة المصدقة ينطرها قال تعالى لا تنطل صدقاتكم بالمن والألع لكن لو انه لا يعرفك لا يحزن هل يتغير الحكم لقل لا يتغير حسب الحق لا يملك وانها بالنفس الذي تصدقت عليه فيها فلا ترجع فيها لا همه ولا شراء هذا لما خرجها باع فلا باس اذا باعها اشتراها الغيب واشتريتها انت بالغيب فلا باس بذلك والعينة لأنها خرى أن يفعل تكون من تنعي وهذا يجب أن تكون عدت لخلقك لأنك ما أخذت عن الله أنك متخلق عليه إنما أخذت عن الإنسان من ما له يعماله في راحة وهذه لو انه هو واحد لإنسان الآخر ويسترع إتعالى من الله أن يتحدث فهذا لا يسمي هو أنه يجب لك أن تتنعها ولا تتنعها حينة لا وهو يعرف أنك صاحبها ولا وهو يدهل أنك صاحبها الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم يأتي لول الأسنى وعلى نفسنا فهنا الله يا نور ولا جئت لا ينقص عالم يا السؤال عنه ذكرك استعار نورك ده فهي وكان هذا الجزء هل كان لنا في الوقت ده يا ربني فقراء يقول يا قوي يا ترى لي هوقارا عندنا انت يخرجها لو كانت انا فيها رضا وليس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 إذا إلى ربن للفقراء عن السلام كأنه يخلصها إلى أعظم جنالاً لها فقراء وإذا قلت من الهضراء بل غير ولكن وإن لأن يخلها إليهم يوم القيادة له او لهم يوم او يوم يقول نساء المسلمة ونستغفت فهذا يجرد الزهر له وعلا هو ضمنها يقرر كل ما لا تهل منها بلدت التطور وفضلت كل ذلك وفضلت اتحساس الظلم كل ما ليس لنهنها والمبيل هو أن لا أخلها كان من يشان السور الحال وأنت تظل انه من أهنها واحد وأعتيته إليها فأعينها في الجمارية. أنه هو الإسان في عدم الناس أنه ليس من أهلها بل ورده لا عند الأرمية فلا يقول لن نكتب إخراج الكيمة في هدكات يقول إخراج الكيمة لا إخراج في هم we callen lukra-kant, en de enhya hulay en de rájaha Het te waakken يرجع كل هذا إلى الله أنا أحب هذا النعمة لأنني أحب والآن فيها خاصية هي فيها هناك هنالك على هذا الذي يقول الذي يقول بعد ما جاء عن الراجل هذا لا يزال له حكمه وما جاء من هذا وإلا أذنهم بقولي بطال الذكاث أنا في ذلك سيسا عزيزي لهم نقولوا إذا كنت في ليس هذا مولئ ولا نؤمن ان الخلطة وغيرها هرئوية بمعنى أنه لا يجوز من أعضو عنها لبعض ذلك وليس هذا باحثنا الذي نحمديه انما تحثنا في اخراج السنه او عدنا باحراجها فنجد على ثمانيه الف الصاع تمر ونصفه ذليل يهدي فكان عنده من كله لا لا كل حالي حالي. حالي. أنا كل كثرة من جهات صلوات الله في الأشياء، الله لجسدي مالك. كل كثرة من جهات صلواتنا خالص خالص، أنا راضي عليها. أنا رحمة، لا خلاص لحظة كلام، إلا على الله وإلى شاهدنا ولذمنا بكل ما أجزاه الله من مصالح وعوز وأنقذنا ونالنا وقاص وأكثر مني.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 we naar kijken,gas naar de je zijn naar er de لا أفعنك أو اشتماعك. فلأيكم اليوم كان يوقي محتاجه في ذكات الأرض لك أو نفت إذن الأرض لكسطة، لكن المحتاج. يحذر الله من الناسين أنه خاضرون السلاة، لكن هذه الأرض لكسطة عليك أنه في أنه, انه تبت على في هو الإنسان يتغلق عليها وما يتغلق عليها فأليه أن يمين له فأنه لذلك العلاق محسما هو أنه ما يتهد أن يرحي أهم الناس ويسكونا فأنه إلا حافظ على شعائل الإسلام فإنهم في مينة فلقوا قلوبهم له ويسروا تصدقهم عليه بخلالنا إلى ظهر من مصارفته سواء من حيث الله يسير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 ليس أهلاءً لها بسنة فيها ذكاةً أما رأيهم وكل حد تسميتها ثلاثةً من الصدقات ما نفردها عن تسميها مجيئة فالمليه عليه السلام لطوله الذكاة المقبولة أي مباعدة وخاملة وكاملة الأجر فإذا أحسنها عن أسرعات فهي صفقة لا تاخذ عن كونها مبهيئه الى صدقه الى صدقه مبهيئه و لا يبدو ان في وقت لا توجد عنه بها لكن تكتب هين اما اذا اخرجتها بعد الريس او قبل بعض اليوم او بين الشريون فذوقها قالوا لما كنت اخرجتها من الشريون وعلم من ختمه هي أغناء الهقرة فإنها أطاع بك من هو مستاني هو أطاع البيئة وإن كان أجلها أقل هذا من يرها وكذلك من أكسان الماضي ويأتي من أجل الزجال ومن يظهر كل يا إنا مرتنا او أو نجأ نذهب أجرتين أو نحوها كل شيء يحصل أجرتين أو نحن كسب فنقول له هذا هذا الثلاثة الأولى يحصل كل ما نذهب عليه من ج ج ج أجر فإذا هو لكن هذا لفظا والثالث الثاني الذي يحصل قبل أن يدخل له شعبان إنه سيهر رسال موجوداً عنده هو قبل عيكم وأن الله من رحل لشهر وأن الله من رحل لشهران يجع وهو غادر وقد جدا عنده مثلا خيسة أعلاف لا أعلى له شهر لا أعلى له شهران إذن تتعلم يا الله رؤوة تجد أكثر انه أنه عندها صنع حول وقتها عند الله ذكر هذا النص على أن الله وقف من سرّه سرّه الله ما له من سرّه سرّه الله أي سرّه الله كل الله سرّه الله. هنالك من أخلاق الذكاء من ذا علمني بهم أنا وعجنت زوجته بمنى خالد ليس بهم له ولا يسكنه هو. فإن كان ثلاثه ربال للآخر وهو ربال الذي يقول يكون ذكاثناً فإن ذكاثناً يخرجها من بلد الذي يهضرون لأن أغير المقراء الذكاء أخرى ويتامر إليه إذا كان له مال من ننكه ننكاه ونكاه وما من آخر في الغياب فذكاله مثلاً ننكاه ونكاه من ولا من آه من الذي الذي نكاه في بخلاء وها وهاك. وخلال كألا إذا كان له خلف قال عهلا آخر من نكاه مجد وجمع الخلف آخر من نكاه وجمع الخلف من خلف من نكاه وذيه وهاك. لحقت وكان يحيط نكاه في الطين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 ik ga dat aan jou en aan dan ya Allah niet Allah ya Allah dat Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya niet dat de Ja, dan is het. Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja, Ja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 I'm very long. I can't tell him. So, can I hope? A girl is a hand of the letter. We have a little bit of a mother. I know, I don't know. I know, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I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 welke dan dat precies wat ik heb precies wat dan dat precies wat dan dat precies wat dan dat precies dan dat precies wat dan dat precies wat dan dat precies wat dan dat precies wat dan dat precies انا that اسوي انا by the قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا And انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا قاعد انا And And